الله الله الله انك تعرف ناسا ينفق في الشهر الافا على الطعام والشراب والملابس وينسى ان يحج ينسى وهذه قضيه خطيره دائما اتذكرها لما اتذكر ابن حزم على جلاله قدره في العلم ومع ذلك لم يحد من المشهور انه محدش مات ولم يحد ابن حزم الفقيه ليه كان مشغول مشغول بايه بطلب العلم في المقابل تجد ان الامام النووي رغم انه مات وعمره ستة وتلاتين سنة او تلاتة واربعين سنة على اختلاف الاختلاف بين العلماء انه حجة افضر من 13 حجة مش موضانة وانما نسي ان يتزوج واخد بالك ولا مش واخد نعم هكذا الامام النووي لما بلغ من هذا العمر وسئل لما لم تتزوج قال الله نسي isi is tasawuf